بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والنازعات غرقا والناشطات والنازع والنازع نشطا والنافقات نشطا والسابحات سبحا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا فالمنبرات أمرا يوم, يوم ترزف الراجفة يوم ترزف الراجفة تتبعها الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة أبصارها خاشعة. يقولون إننا معدودون في الحفر يقولون إننا معدودون في الحفر أإذا كنَّا عظاما نخره إذا كنا عظاما أخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإنما هي زجرة واحدة فإذاهم بالساهرة فإذاهم بالساهرة هل أتاك حديث موسى؟ هل أتاك حديث موسى؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس الطوأ. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس الطوأ. اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون انه, إنه طغى فقل هل لك إلى أن تذكى فقل هلمك إلى أن تذكى وأهديك إلى ربك فتخشى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فأراه الآية الكبرى، فكذب وعصى، فكذب وعصى، ثم أجبر يسعى، ثم أجبر يسعى, يسعى، فحشر فنادى. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فقال أنا ربك الأعلى فأخذه الله لكالالخرة والأولى فأخذه الله لكال والآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى, لعبرة لمن يخشى أأنتم أشدون خلقاً أم السماء بناها أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسواها رفع تنجها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك لها انخرج منها ما أها ومرها انخرج منها ما أها ومرها والجبان نتاعل لكم ولأنعامكم نتاعل لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطاعة الكبرى فإذا جاءت صمت الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر الإنسان ما سعى, سعى وبرز الجحيم لمن يرى. وبرّز الجحيم لما يراق، فأمّا مُطّرَّ فأمّا مُطّرَّ، وآثر الحياة الدنيا، وآثر الحياة الدنيا.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 تَارِييَ أَيُّ مَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا وَمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا فيها أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إلى ربك منتهاها أو ضحاها كأنهم يوم يرون يرونها لم يلبثوا إلا عجية أو ضحاها